الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد ما زال الحديث موصولا بتوفيق الله تعالى في شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ خليل بن يسحاق في مذهب الإمام مالك وحيث تناولنا في الدرس السابق الكلام عن أركان الحج الثلاثة وقبله تناولنا الكلام عن الإحرام وما يتعلق به فلنشر بعون الله تعالى في الكلام عن سنن الحج ومندوباته تلك السنن والمندوبات المتعلقة بالأركان السابقة الإحرام والطواف والسعي والنقوف بعرفة فنقول وبالله التوفيق إن الحج شأنه شأن بقية العبادات يشتمل على سنن ويشتمل على مندوبات هذه السنن وتلك المندوبات حرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها حرف عليها بأفعاله وأمر بها في أقواله عليه الصلاة والسلام ولا بد منها لتتم للإنسان عبادته ويسلم له ثوابها فهذه السنة المتعلقة بالإحرام نبه عليها المصنف بقوله: والسنة غسل متصل ولا دمى وندب بالمدينة للحليفي ولدخول غير حائض مكة بطوع وللوقوف ولبس إزار ورداء ونعلين وتقليد هدي ثم إشعاره ثم ركعتان والفرض موجز يحرم الراكب إذا استوى من سنن الإحرام الغسل بمعنى أنه يسن للإنسان أن يغتسل لكل إحرام يحرم به سواء كان إحرام بحج أو بعمرة أو بهما ما حتى ولو كان الإحرام بالإطلاق كالإحرام يأحرم به زيد مثلا والغسل مسنون في حق الجميع الرجال والنساء والكبار والصغار والصغار. ويسن في الغسل أيضا أن يكون متصلا بالإحرام لحيث لا يفصل المرء بينهما بفاصل طويل في العرف على النحو الذي سبق لنا ذكره في غسل الجمعة فلو اغتثل الإنسان في وقت الغدوة مثلا وأحرم وقت الظهر أو اغتثل في أول النهار وأحرم آخرهم لم يجرسه لكن الفصل اليسير لا يضر كإصلاح المتاع وشد الرحل ونحو ذلك ولو أن المحرم ترك الغسل لا يلزمه دم. حتى ولو كان الترك متعمدا إلا أنه بتركه الغسل قد أساء وارتكب مقروها وخالف بذلك سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرب لإهلاله واغتسل وهذا الحديث وإن كان فيه كلام للعلماء كابن حجر والشوكاني والمقيلي ما بين تحسينه وتضعيفه إلا إن هذا الحديث حسنه الإمام الكرميذي وحسنه الشيخ الأباني رحمة الله تعالى عليه وله شواهد تدل على الغسل للإحرام وإذا كان الغسل مطلوبا في حالات كثيرة كما سبق لنا ذكره في الطهارة وفي الصلاة فالاولى بالانسان أن يعتسل وهو مقدم على عبادة لا يؤديها المرء إلا مرة في عمره وهي عبادة الحج وكذلك يستحب الارتسال للإنسان الذي يحرم من ذي الحليفة فمن نزمه الإحرام من ذي الحليفة أو استحب له أن يحرم منها كمن مر بها على النحو الذي سبق ذكره في الموقيت المكانية هذا المرء يستحب له أن يقدم غسله من المدينة ثم يمضي ضيهبا على الفور لابسا ثيابه إلى أن يصل إلى ذي الحليفة فإذا أحرى منها نذع الثياب وتجرب منها هذا تأسيا بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك من متعلقات الغسل أنه يندب للإنسان أن يغتسل للوقوف بعرفة غسلا متصلا بالوقوف بمعنى أنه حيقف بعرفة في هذا التوقيت يندب أن يسبقه بغسل ووقت هذا الغسل يكون من بعد الزوال قبل الصلاة ويطالب به كل إنسان وقف بعرفة حتى ولو كان حائضا أو نفسا. الإمام الحطاب رحمه الله ذكر إن هناك عدة أرسال مختلفة للحج منها غسل الاحرام وغسل دخول مكة وغسل الرواح إلى عرفة ورثبة هذه الأرسال تختلف من نوع لآخر. كذلك الحائض والنفسا إذا أرادوا دخول مكة غير الحائد وغير النفساء إذا أرادوا دخول مكة يندب لهم الغسل أيضا لأن الغسل في الهاقة للطواف ولا يؤمر ضيه إلا من يصح منه الطواف ويرعى هنا في الغسل إن يكون متصل بالدخول أو في حكم متصل به بمعنى إن الإنسان لو اغتثل ثم بات خارج مكة لا يكتفي بذلك ولتأكد طلب اتصاله بدخولها يستحب للإنسان أن ينقع الغسل بمنطقة طوة أو ذات طوة إن مر بها وإلا فمن مقبار ما بينهما من نشاف من سنن الإحرام كذلك أن يلبس الإنسان الإذارة في وسطه والرداء على كتفيه والنعلين في قدميه وهذه هي الهيئة الاجتماعية لللبس وهي لا تتنافى مع وجوب تجرد الإنسان من المخيط والمحيط فلو أن المحرم على سبيل المثال الكحف برداء أو كساء فهذا مجزي ولكنه خالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من السنن كذلك تقليد الهدي وإشعاره يعني الإنسان بعد ما يغتسل يصلي ركتين ويغتسل ويصلي ركتين بعد ما يغتسل الإنسان يسن له إن كان معه هدي أن يقلله بعد الغسل ويجرده ثم يشعر إن كان هذا مما يشعر كالإبل وهذا إذا كان الهدي عما فاته من قبل أو كان في التطور أما الهدي الواجب فسيأتي الكلام عن تفصيله فيما بعد وسيأتي الكلام أيضا عن التقليد والإشعار من سنن الغسل كذلك صلاة ركعتين من سنن الإحرام صلاة ركعتين فأكثر إذا اتسع الوقت وكان الوقت وقت جواز نافلة فإن لم يكن الوقت متسعا أو كان الوقت ليس من أوقات الجواز كأوقات النهي أو أوقات التحريم على نحو ما سبق لنا ذكره في الصلاة يؤخر المرء الصلاة إلى أن يصل إلى الوقت الذي يباح له الصلاة فيه إلا المراهق والخائف ومن له عذر فهؤلاء يحرمان بلا ركوع وعلى الرغم من أن الركعتين في الغس في يعني ركعتين الاحرام المسنونتين إلا أن الفرد يجزئ عنهما يعني الإنسان لو أحرم عقب صلاة فريضة فيكفي وإن كان المستحب أن يأتي بالإحرام عقب نافلة لأن الإحرام عقب الركعتين إتيانهم بالسنة من الأمور المتعلقة بالإحرام وهذا ما ذكره المصنف ودفعا لوهم قد يألوا في الأذهان إن الإحرام لا بد فيه من الوقوف أو المشي لا بل المصنف أشار إلى أن الراكب ينوي الاحرام إذا استوى على ظهر ذبته ولا يتوقف على مشيها، وكذلك الماشي يحرم إذا مشى ولا ينتظر أن يخرج للبيداء يعني يحرم الإنسان على حسب الحالة التي هو عليها الماشي ماشي والراكب راكب التلبية لها مكانتها والمصنف ذكر الكلام عن أحكمها هنا في سنن المتعلقة بالإحرام التلبية معناها إجابة او كما يقول العلماء اجابه بعد اجابه ان الله سبحانه وتعالى حينما خاطب الناس وهم في عالم الذر بقوله عز شأنه استب ردكم قالوا بلى قالوا هذه اجابه واحدة الاجابه الثانية هي اجابه قول الله تعالى واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا حيث ورد فيها ان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما اذن بالحج جابه الناس في افخاذ الاباء وفي أرحام النساء فمن أجابه مرة حج مرة ومن زاد زاد فالنعمة هناك أجبتك في هذا كما أجبتك في ذاك وقد قيل إن أول من لبه هم الملائكة وهم أول من طافوا بالبيت أيضا هذا الكلام يذكره الفقهاء ويذكره بعض علماء السير ولكن فيه نظر من حيث دقة ثبوته أو ليس عليه أدلة صريحة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم إلا الآية التي معنا وأذن في الناس بالحج قضية سيدنا نبأه إجابه الناس في الأصلاب وفي الأرحال هذه تحتاج إلى نص صريح من كتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبية المصنف تكلم عنها وأجمل أحكامها في هذا أو في هذه قطعة من النص فقال رحمه الله وتلبية وجددت لغير حال وخلف صلاة وهل لمكة أو للطواف خلاف وإن تركت أوله فدم إن طال وتوسط في علو صوته وفيها يعني في المدونة وفيها وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد لرواح مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد ومعتمر الميقات وفائة الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت التلبية من أهم شعائر الحج وهي الدلالة عليه حيث الحج يعرف من خلال التلبية والتلبية فيها حكم عالية ومعاني شامية التلبية فيها إعلاء لكلمة الله عز وجل في هذا الموطن وفي تلك البقعة المضاركة وفي هذا التوقيت التلبية من واجبات الحج والمصنف رحمه الله عد اتصالها بالإحرام هنا من سنن الإحرام يعني هو ذكرها هنا باتبارها سنة من سنن الإحرام وهي في الأصل واجب من واجبات الحج والتلبية من شعائر الحج الهامة كما قلنا يضج بها الناس أو يرفع بها الناس أصواتهم إرضاءا لله عز وجل تأسيا بسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم رفعا لكلمة الله عز وجل وهي كلمة التوحيد تصديقا للأمر الوارد عن رب العزة جل وعلا للناس بالحج واللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التلبية هو اللفز المشهور لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لكن الزيادة على ذلك لا بأس بها حيث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع صحابته يزيدون على تلك التلبية فلم يعنف أحدا منهم مثلا روى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأرضهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان عبد الله ابن عمر يزيد في التلبية لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك وسعبيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل وروي عن جابر بن عبد الله قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت تلبية مثل حديث ابن عمر قال والناس يزيدون ذل المعارج ونحوه من الكلام والنبي يسمع فلا يقول لهم شيئا وروي عن بعض الصحابة أنه يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا أي زيادة على التلبية ما دام تتضمن معاني التلبية سواء زادت في الألفاظ أو نقصت في الألفاظ أو تعددت الألفاظ لتشمل معاني أوسع فلا بأس بها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في فريضة الحج افعل ولا حرج من سنن الإحرام أن يقرن الإنسان التلبية للإحرام عند الابتداء ويصلها به فلو فصل فقد فاتته السنة ولو طالت مدة الفصل يلزمه دم حيث أشار المصنف بقوله وإن تركت أوله فدم انطالا من الأمور الهامة أيضا استحباب تجديد التربية لكل حال من الأحوال الإنسان يلبي وهو قائم وهو قاعد وهو ناجل وهو صاعد وهو هابط عند ملاقات الرفيق عند سماع ملبي وهكذا يعني خلصت صلوات حتى لو كانت صلوات نوافل التلبية في تلك الأماكن كلها مطلوبة يعني الإنسان يلبي على أي حال كان عليها لأن الذكر مازال متصل بالنسبة لمدة التلبية أو أمد التلبية المصنف قال فيها وهل لمكة أو للطواف خلاف؟ يعني أن المحرم بحج هل يستمر في تلبية حتى دخول مكة ويقطع التلبية ويطوف ويسعى، ثم يعاود التلبية حتى تدور الشمس يوم عرفة ويروح إلى مصلها أو أنه يستمر بالتلبية حتى يبدأ التواف في خلاف المذهب في ذلك الأول مذهب الرسالة وشهره الإمام ابن بشير والثاني هو مذهب المدونة هنا مسألة هامة أبنائنا الطلاب هي مسألة التوسط في التلبية التوسط في علو الصوت أو خفض الصوت ديننا كما نعلم هو دين الوسطية في كل شيء والله سبحانه وتعالى لا يريد بالإنسان إشحافا ولا يريد به ضررا لا في العبادة ولا في غير العبادة كثير من الناس يرفعون أصواتهم بطريقة فجة وطريقة عالية تزعج الآخرين أو ينشأ عنها بحث الصوت أو ضرر الصوت الشرع يسن للإنسان أن يتوسط في علو صوته بمعنى أنه لا يرفع الصوت جدا حتى يؤلمه ولا يخفضه حتى بحيث أنه لا يسمعه من يريه كذلك يسمي له التوسط في التلبية بحيث أنه لا يكثرها جدا حتى يلحقه الملل ولا يتركها جدا حتى يفوت المقصود والمقصود الاتيان بالشيء على الوسط هذا بالنسبة للرجل لكن بالنسبة للمرأة تشمع نفسها بالتلبية خشية أن يكون في صوتها فتنة أو في صوتها عورة الأطل في صوتها أنه ليس عورة ولكن التكسر واللين فيه هو هو الماني عنه في النسبة للعبادة في التلبية المرأة ميش مطلوب منها انها ترفع صوتها على نفس القدر اللي يرفع به الرجل خشية ان تصاب او ان يحدث من فوتها هذا فتن لو سعى الانسان يستحب له ان يعاود التلبية بعد فراغ من السعر وان كان ضعر الماء قاله بوجوب ذلك فان لم يعيدها بعده فيلزمه دم على المعول عليه في المذهب لان المعتمد كما قال الشيخ العدوي رحمه الله المعتمد أن إعادتها واجبة والإنسان يرفع صوته بالتلبية حتى ولو كان في المسجد الحرام أو مسجد منا لأن هذا يكفر فيها فلا يلزم اشتهار الملبي بذلك وأهل مكة في التلبية مثلهم مثل غيرهم من المساجد يسمع بها نفسه ومن يليه ولا يزال الإنسان يلبي بعد سعيه حتى يصل إلى مصلة عرفة بعد الزوال فيقطع التلبية حينئذ ولا يعود إليها بناء على ما رجع إليه الإمام مالك وثبت عليه حيث كان رأيه السابق أنه لا يقطع. هنا مواضع تلبية المحرم من مكة ومعتمر الميقات وفائة الحج ومعتمر الجعرانة والتنعيم على النحو التالي إذا كان إحرام المرء من مكة فتكون تلبيةه بالمسجد ابتداء الأمر سواء كان من أهل مكة أو مقيما بها ولا يكون هذا إلا في الإفراد وتلبية تنتهي بمصلى عرفة مثله مثل غيره من الحديث إذا كان المرء معتمر من الميقات من أهل هي المواقيت المكانية المعروفة والإنسان اللي فاته الحج اللي هو معتمر لفوات الحج لو أحرم بالحج ولن يتمادى عليه بل فاته الحج بحصر أو بمرر على نحو ما سيأتي في أحكام الحصر فهو قام بالتحلل بعمره هذا يلبي هذا وهذا يلبيان الى الحرم وليس الى رؤية بيوت مكة يعني تظل البيوتهم مستمرة حتى يصل الى الحرم الانسان اللي اعتمر من الجعرانة او من التنعيم يلبي للبيوت يعني حتى دخول بيوت مكة نظرا لقرب الايه لقرب المساف وده اشار له المصنب بقوله ونحرم مكة يلبي بالمسجده ومعتني من ميقات وفائة الحج للحرم ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت انتهينا من الكلام عن سنن الاحرام وما يتعلق بالتلبية فنشرع في الكلام عن سنن الطواف والمندوبات المتعلقة به قال المصنف رحمه الله وللطواف المشي وإلا فدام لقادر لم يعده وتقبيل حجر بثن أوله وفي الصوت قولانه وللزحمة لنس بيد ثم عود ووضع على فيه ثم كبر والدعاء بلا حد ورمل ورمل رجل في الثلاثة الأول ولو مريضا وصبيا حمل وللزحمة الطاقة من سنن الطوف أن المرء يكون ماشي على قدميه إلا إذا كان لديه الوذر يمنعه من ذلك يبقى يركب على دب أو يحمل على كتف آخر أو في محفة والآن الحمد لله تيسرت وسائل الطواف أصبحت هناك عربات مخصصة لطواف العجزة والمرضى الإنسان القادر لو ركب في الطواف يلزمه دم يلزمه الإعادة يلزمه الإعادة ما شير قبل خروجه من مكة أو بعد رجوعه لهم من بلده وحينئذ فلا دم عليه حتى ولو طال الزمن لكن إن لم يعد يلزمه الدم، لكن العاجز لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. ولماذا قين بالمشي؟ قالوا لأن الطواف الطواف عبادة بدائية ينبغي على بدأ الإنسان أن يباشرها بنفسه ويفعلها. وفعل المحمول إنما هو للحامل، فلا يطوف أحد محمولا إلا من إلا لأصحاب الآذار. والواضح من كلام المصنف إن المشي في الطواف سهل. لكن راجح المذهب أنه يجب ينجبر بالدم لأن وجوبه جبر تركي بالدم يستلزم وجوبه فما ماشى عليه المصنف من القوة السنية هو نوع من التشامح من المصنف من السنن كذلك تقبير الحجر الأسود واستلام الرقم تقبير الحجر الأسود بالفم في الشوط الأول سنة من سنة الطوص تقبيره فيما عدا ذلك مستحب ولا بأس باستيرانه بغير طواف ولكن ليس ذلك من شأن الناس فهو خلاف الأولى كذلك يسمن المرء أن يستلم الركن اليمني بيده ويضعها على فن من غير تقبيل في الأول وفي إباحة الصوت وكراهته في تقبيل الحجر في المذهب قولان الأرجح فيهما الإباحة يعني أنه يقبل بصوت الإمام مالك رحمه الله يكره السجود على الحجر ويكره تمريغ الوجه عليه بعض الناس تفعل ذلك بالنسبة لما اسألت التقديل بالصوت الإمام المحب الطبري رحمه الله جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر وقال له علمني من غير تصويت فقال إني لا أستطيع فأطرق الشيخ ثم ارتجل هذه الأبياد وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوى فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى. فقلت ومن يملك شفاها مشوقة إذا ظفرت يوما بغايتها القصوى وهل يشف التقبيل إلا مصوتا وهل يبرد الأحشاء سوى الجهر بالشكوى رحم الله الإمام المحد الطبري. يجوج إن الزحمة إن نعم تقبيل الحجر لمس الحجر باليد إن قدر عليه الإنسان وإن عجز بيده لمسه بعود وإن عجز عن لنشي بعود أشار إليه ويبغي على الحديد أن لا يتزاحم في هذا المكان تزاحما يضر بالعجزة وبالمرضة وبذوي العاهات سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء عند تقبيل الحجر الأسود قال إني لأعلم لا أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وشير ابن عمر كان عندهم من القدرة البدنية والجسمية ما يستطيع أن يزاحم ويفعل به ويقبله مراعا هو نعم وصل إليه وقبله ولكن قال هذه الكلمة لماذا ليبين للناس أن التقبيل ليس من باب الضرورة ولذلك الإنسان لو كان ينشأ عن تقبيل الحجر أو المزاحمة لوصول الحجر ضرره ضرر به هو لضعف بدنه او اجرار بالغير لكون هو قوي البدن وغيره ضعيف البدن فينبغي عليه ان لا يفعل الدليل على مسألة استلام الركن حديث ابي الطفيل رضي الله عنه وارضاه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن يعني يستلمه بقطعة في يده من عصا ونحوه من سنة التواف عزائنا الطلاب أن يدعو الإنسان بلا حد في الدعاء يعني لا حد فيما يدعو من خيش الوقت ولا حد أو ولا تحديد في الصيغة التي يدعو بها الإمام مالك يرى التحديد من البدع الإنسان يدعو بما على قلبه ولا يقتصر على دعاء معين ولا يقتصر على دنيا ولا على دين بل يدعو بما شاء هنا يقع كثير من الحجيش من بعض البلاد يربطون أنفسهم بحبل أثناء التوافق في داخل دائرة أو مربع معين أو مستطيل معين ولهم شعارات معينة يضعونها على أكتثير أو على أبدانهم وأحدهم يمسك كتابا فيدعو ويدعو الناس خلفه ويؤمنون على دعاء حتى لو أخطأ أخطأوا أيضا هم في الدعاء وقد حدثني بعضهم أنه رأى ألاسا يدعون في الطواف يؤمنون خلف رجل يقول في دعائه اللهم ولي علينا شرارنا ولا تولي علينا خيارنا فالناس خلفوا يقولون آمين آمين يعني هم حتى نفسهم لم يميزوا صيغة الدعاء نفسها هو أخطأ فهم أخطأوا بخطأه والعياذ بالله وهذا من من المسالك السيئة في الحج قضية التبعية ان الإنسان في أثناء مناسك الحج يتبع غيره بصورة ماضحة حتى ولو كان هذا الغير على خطأ لكن المفتوض في التواف ادعوا ادعوا يشد بلا حد في الدعاء ايدي بخير الدنيا ايدي بخير الدين اطلب عافية اطلب علم اطلب مغفرة اطلب رحمة اطلب لك ولغيرك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عن صيغة الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ممكن كل الإنسان يقول اللهم إني أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت يدعو بما شاء يذكر كما شاء يصلي على النبي كل ذلك بلا حد يدعو بالباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ليس في الطواف دعاء محدد بل يدعو الإنسان بما يرجع على خاطره وقلبه والعبرة بالنية والأهم من ذلك كله هل يقبل الدعاء أو لا يقبل هذا أمر موقول إلى من؟ موقول إلى الله سبحانه وتعالى من السنن المتعلقة بالطواف الرمل والرمل معناه أن يسب وثب الإنسان وثبا خفيفا يهز فيه منكبيه وليس وثبا شديدا هذا من سلم الطواث وهذا الرمل في الرجال يتأكد فمن أحرم من الرجال من المقاط ينسن لهم الرمل في الأشواط الثلاثة من طواث القدوم أو طواث العمراء الركني ولا دم على من يترك الرمل حتى ولو عمدا على مشهور المزل النساء ليس عليهن رمل ولا هر ولا في الشعي حتى ولو كانت تفجع الرجل يعني المرأة إذا حجت عن رجل بالإجارة أو النيابة ليس عليها هرولة ولا رمل لأنها كالعورة وإن فيش هرولة كذلك بعد الأشوات الثلاثة الأولى حتى ولو لتاركه من الأول عاملا أو ناسيا ولا يكون آتيا بالسنة إنفعلة مثل أبو انقرأ للصورة في آخر ركعاته فلا يجزئ عن الأوليين يبقى الرمل نقداره في الثلاث أشوات الأولى انتهى الثلاث أشوات الأولى لا يعيد الرمل ويسن الرمل في حق الطائف حتى ولو كان مريض أو صبي محمول على دابة أو على كتف يرمى الإنسان الحامل وتحرك الدابة بصورة فيها رمل كما تحرك في بطن أحسر ويطلب في الرمل للزحمة قدر الطاقة يعني فلا يكلف المرء فوق الوشع هذا كله في طواف القدوم لكن طواف الإفادة الرمسي مستحب إذا فات المرء طواف القدوم بعض الفقهاء يرى أن الرمل كان له حكم او كان له سبب وقد زال السبب وبقي الحكم قالوا ان سبب رفع التهمة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا بعمرة فكانوا الكفار يظنوا ان فيهم ضعف بسبب الحمى اللي اصابتهم في المدينة فامروا بالرمل حتى يمنعوا عن نفسهم تلك التهمة وبعد فقاءوا له وجهته في ذلك ان الرمل انتهى إيه؟ انتهى سببه وبقي حكمه هنا بعض المكروهات المتعلقة بالتواف ذكرها المصنف ذكرها الإمام الخرشي من ضمنها التواف مختلطا بالنساء والسجود على الركن واستلام الركنين اللذين يريان الحجر وكثرة الكلام وقراءة القرآن وإنشار الشعر إلا الشعر الخهيث كالبيتين مثلا المجتمعين على بعض والشرب والبيع والشراء والأكل وتغطية تفهم الرجل وانتقاب المرأة والركوب من غير العزل وحصر المنكبين والتوافع عن الضير قبل التوافع عن نفسه هذه طائفة من المكروهات ذكرها الإمام الخرش رحمه الله في شرصه لم يتعرض لها المصنف رحمه الله تعالى عليه بعد ذلك نتكلم عن سورة السعي والمندوبات المتعلقة به قال المصنف رحمه الله وللسعي تقبيل الحجر ورقيه عليهما كامرأة انخلا واسراع بين الاخضرين فوق الرمز ودعاء وفي سنية ركعته الطواف ووجوبهما تردد وندباك الاحرام بالكافرون والاخلاص وبالمقام ودعاء بالملتزم واستلام الحجر اليماني بعد الاول واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول مكة نهارا والبيت ومن كداء لمدني والمسجد من باب بني شيبة وخروجه من كداء وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفره بالمسجد ورمل محرم من كالتنعيم أو, أو بالإفادة لمراهق لا تطوع ووداع وكثرة شرب ماء زمزم ونقله من السنن تقبيل الحجر الاسود في سعد قبل شروع في السعي بعد الفراغ من الطواف ورجعتي الطواف يقبل الانسان الحجر الاسود قبل ان يصعد الى السعد يمر بزمزم ويشرب منها ويدعو بما يحب ويخرج من اي باب شاء وان كان المستحب ان يخرج من باب بني مخزوم هو باب الصفا فاذا فرغ من طوافه الواجب وصلى الركعتين عند المقام فلا خروج الى الصفا الا بعد استلام الحجر وكل ذلك بمقدار الوزن. من سنن السعر رقي الإنسان على الصفا والمروة كلما وصل لأحدهما وقلنا أن الصفا والمروة والصفا والمروة كنا أنهما الآن جبلان خفيفان السعر عليهما لا يكلف المرأة كبيرا جدا وليس المرور الرقي مرة واحدة يعني هو يرقى في كل مرة وذلك لاستيعالهما بينهما ويمدد أن, أن يصعد أعلى هما بحيث يرى الكعبة منه يقول الإمام مالك وأحب إلي أن يصعد من الصفة والمروى أعلى حيث يرى الكعبة منهما فيكبر ويهلل ويدعو ولا يعجبني أن يدعو قائما إلا من علا ويسن كذلك رقي المرأة على الصفة والمروى إن خل الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت في الأسفل بعض العلماء يقول إن السنة القيام عليهم إلا للعذف وإن جلس في أعلى الصفة لا شيء عليه وبعض العلماء يقول أن القيام مندوب زائد على سنة الرقي من السنن كذلك الإصراع بين العمودين أو الميلين الأخضرين ويكون السعي فوق الرمل الذي في الطواف والميلان الأخضران أول ركن المسجد تحت منارة علي والثاني بعده في جدار المسجد قبالة رباط العباسي والآن هما أماكنهم محددة بالإضاءة والرخام الذي في الأرضية والإسراء يقول في حال الذهاب من الصفا للمروة وليس في العكس والإسراء كذلك ليس للنساء بل هو للرجال دليل الإسراء حديث سيدنا جابر رضي الله عنه وعرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشاه حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه وروي عن جابر في صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أتى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة من السنن المتعلقة بالسعي أيضا الدعاء الدعاء خلال السعي والدعاء حين الرقي على الصفا والمروة كما يقولنا في الطواف دعاء بلا حد بل يدعو الإنسان بما شئ ويشمل الدعاء من يرقى ومن لا يرقى يعني الدعاء يقع, يقع للكل اللي يقع على الصفا والمروة يدعو ومن لا يرقى أيضا يدعو تكلم مصنف عن ركعتي الطواف هنا أيضا وإنه لا خلاف في مشروعية ركعتي الطواف وإنما وقع الخلاف في السنية أو الوجوب، سواء كان الطواف واجب أو تطوّم رأي بعض العلماء يقول بالوجوب ورأي آخر يقول بالسنية ورأي ثالث يقول أنهما واجب بعد طواف الواجب سنه بعد الطواف المتنون يعني تبعية الطواف الركعتين لنوعية الطواف مشهور المذهب أن الركعتين من الواجبات وتركهما يجبر بالدم. فلو ترك المر الركعتين حتى تباعد أو رجع لبلده فعلهما وأهدا إن كانت من فرد فقط. فإن لم يتباعد ولم يرجع لبلده ركعهما فقط من فرد أو نف. إن لم تنتقض الطهارة وإلا يعيد الطواف ولو كان غير فرد ويوصل ركعتين ويعيد السعي لو تعمد النك. وإلا فليعيد الطواف الفرد ويوصل ركعتين ويعيد السعي. فإن كان نفلاً صلى ركعتيه وخير فيه ركعتي الطواف تشتحب فيهم القراءة بقرية أيها الكافرون بعد سورة الفاتحة في الأولى وبسورة الإخلاص في الثانية وتشتحب القراءة بهم أيضاً في ركعتي الإحراء وتشتحب القراءة بهم لماذا؟ لأنهم يشتملان على التوحيد العلمي والتوحيد العملي لكن لو الإنسان اقتصر على الفاتحة وحدها أجزاءه ذلك من المستحبات أن يوقع الإنسان ركعتي الطواف في مقام إبراهيم والمقام معروف في موضعه في المسجد الحرام معروف ويكون ذلك خلف المقام لا داخله ولن يتأتى الصلاة داخل المقام بالطبع لأنه الآن مكان مغلق ومكان ضيق ولكن الإنسان يوقعه في أي موضع حتى ولو طاف بعد العصر أو بعد الصبح وأخر ركعتين فيصليهما حيث كان في الحل ما لم منطقة ودوء لكن رقعة ما في مقام إبراهيم، وفي قول الله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيمة مصلى إن لم يستطع فليركعوا في أي مكان في المسجد. من المشتهدات أن يدعو الإنسان بلا حد عند الملتزم بعد الطواف وبعد رقعتي الطواف، والملتزم هو ما بين الباب والحجر الأسود، وفي الموقت هو ما بين الركن والمقام، ويسمى الخطيب. ويندب الحاج أن يلتزمه ويعتنقه بوضع صدره وجهه وذراعيه عليه باصتا كثيه كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وأباهما يفعله ويقول رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أو يفعل كذلك وكذلك يندب الإنسان لمس الركن اليمني بآخر كل شوط بعد الشوط الأول بعد مروره على الركنين الشنيين المقابلين للحج روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع ابن, مع ابن عمر فلما فرغنا من السبع ركنا في دبر الكعبة فقلت ألا نتعوذ بالله من النار قال أعوذ بالله من النار قال ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصت صدره ويديه وخده إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل والتأسي بفعل النبي أفضل لا سيما اللي يستطع الوصول لذلك المقدار بلا إيذاء لأحد أو بلا إضرار للنفس من مجتحبات الحج أن يقتصر الإنسان على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم والتلبية الشرق ولكن رؤية عن الملك رويتين إحدهما أن يقتصر عليها وتقرأ الزيادة والثانية إباحة الزيادة كما كان ابن عمر يقول لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرغوب منك ومرغوب إليك أو لبيك وتعبيك والخير كله بأيديك لبيك والرغباء إليك يعني في رويتين عند الإمام مالك رواية بإن الزيادة فيها كراها ورواية بإن الزيادة مباحة تكلم المصنف هنا عن الموضع والوقت الذي يستحب للإنسان فيه أن يدخل مكة أو يدخل البيت أو يخرج منها بالنسبه للوقت مثلا المصنف يرى أنه يندب للإنسان أن يدخل مكة في وقت الضحى يدخلها نهارا في وقت الضحى، لكن البيت الحرام يدخله في أي وقت شاء بدون تقييد بليل أو نهار. بالنسبة لأفضلية المواضع، يستحب دخول مكة من كداء بفتح الكاف والمد أو كداء بفتح الكاف والدال، وهي الطريق الصغرى التي في أعلى مكة. هذا لمن أتى من طريق المدينة، سواء كان من أهل المدينة أو ليس من أهل المدينة ومر عليها. وبالنسبة للمسجد. يستحب دخوله من باب بني شايبة اللي هو معروف الآن بباب السلام والخروج من باب بني سا وحين الخروج من مكة يستحب أن يخرج الإنسان المدني من كذا ضم الكاف وهي الطريق الذي بأسفل مكة ذلك كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإنسان يخرج من أي مكان شاء حيث لم يستطع الخروج من تلك البقاء بالنسبة لركعتي الطواف يندب للإنسان إذا طاف بعد العصر يندب له تأخير ركعتي الطواف لما بعد صلاة المغرب قبل تنفره للمغرب هنا الاستحباب أبنائنا الطلاب منصب على كون الركوع للطواف قبل التنفر أما كونه بعد المغرب فاستحبابه معلوم من كراهة الناثلة قبل المغرب ويندب كذلك صلاة ركعتي الطواف بالمسجد الحرام ولو لهما خارجه أجزاءه وأعادهما إذا كان ما زال المرء على وضوء بالنسبة للرمل للمحرم من التنعيم وفي طواف الإفادة يندب للإنسان إذا أحرم بحج, بحج أو عمره أو أحرم به من التنعيم والجعرانة في الأشوات الثلاثة الأولى من طوافه يعني يندب له الرمل وكذلك يندب لمن راقه الوقت أي ضاق عليه الوقت ونحوه ممن لم يطف للقدوم يندب له الرمل إذا طاف طواف الإفادة في الأشوات الثلاثة الأولى ولا يندب هذا الرمل في طواف التطوع ولا في طواف الوداع والظاهر في المذهب كراهته فيهما يندب كذلك الإكثار من شرب ماء زمزم والتوضع به ما دام المرء بمكة ويكسر من الدعاء عند شرب زمزم بما شاء أن يقول أو بما جاء على قلبه دعاء بالشفاء دعاء بالعلم دعاء بالنفع دعاء بالخير دعاء بالدنيا دعاء بالأخرى يدعو من الشد اللهم إني أسألك علماً نافعاً علم وشفاء من كل ذلك اللهم إني أسألك عفواً وعافية في الدين والدنيا والأخرى يدعو بأي شيء يرغ على خطئ ويندبر الإنسان نقل زمزم من مكة لغيره من البلاد يتزود منه إلى بلده لأن بعض العلماء قالوا أن خصوصيته باقية فيه بعد النقل. بعض العلماء قال بأن الخصوصية تسلب بالنقل، وقد ورد عن جابر رضي الله عنه في الحديث المشهور أن ما زمزم لما شرب له. والحديث فيه كلام للعلماء، هو مروية عن جابر، مروية عند أحمد وابن ماجه والطبراني في الأوسط، ولمن الصوت يقول في حاشية الكتاب هذا الحديث مشهور على السنين كثيراً. والفقهاء مختلفون فيه فمنهم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه وان كان المعتمد الاول والحاكم في المستدرك اخرجه من ترك ابن عباس وقال انه صح الاسناد والشيخ الالباني رحمه الله صح اسناد الحديث وهناك حديث اخر وارد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زمزم لدينا يشرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به وإن شربته لقطع ضمئك قطعه وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل مهما في الحديث من المقال ماء زمزم ماء طيد وماء مبارك ينفع الله سبحانه وتعالى ببركته من شربه والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه شربه مرارا وتواتر العمل بذلك من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عصرنا هذا وحتى أن يرث الله الأرض ومن عليها فبالفعل ماء زنزم أبناءنا الطلاب وماء طيب ينبغي على الإنسان أن ينتفع بشربه ويحرص عليه حتى يكون في ذلك نفعا له إن شاء الله في الدنيا والآخرة نكتفي بهذا القدر وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته